أحمد الله سيطان ودين السيطان الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده السيطان ولم يجعل له عواجا We hebben het over de strijd tegen de strijd tegen حاسئاً من حاس ان له الاجر الحسن لما سئل فلعلك باك عن نفسك على أسر إن الله يؤمن بهذا حديث وَلَعَلَّكَ بَا كَوْنٍ نَسْتَكَ عَدَاءَ سَيْهِمُ رَحِرُ And mm -hmm. We are the people Siede zeker niet. Ik heb het gevoel dat ze niet meer niet I will not be able to do this. I to يا في يا واد يا واد يا واد يا نحن نقص عليك ما بههم بالحق إنهم في الثلاثنا ما نودهم في نحن نقصو عليك ما أعظم في الحقد نموت في جد ونموت في رص المهزوم وضبطنا على قلوب المرء يرقى فقالوا ربنا رب السماء ربنا رب السماوات ولو قدا مدر منه ا و لم ا ا ا ا I'm I'm No, no, Yeah. Uh -oh. What the <laughs> heart What I'm can so so say o namo namo namo namo namo What I'll say to Wat was zijn in het I'm quiet, I'm What a symbol of I don't see Let's Zwaan, zwaan, dan zwaan, وا كان ذلك بالما Oh in de in Waarom Rukh Kunu de Weer in de zeeuwen. Oh, <laughs> yeah. In the movie, you have وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا مَاذَيَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَإِنْ أَصَابَهُ Kill me up وكذلك الله in the Wat kan ik وَا نُورَ لَكِ مِنَ اللهِ وَهُوَ النَّعِيمُ صَنَعَ وَسَكَنَ Waa wa wa